ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ مُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كمن مثله في الظلمات ليس بقارج منها كذلك دين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنكتهم وما يشعرون وإذا جاء فسهم آية قالوا لن نؤمن حتى نقتل مثلما أُوتِي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغارا يوم الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكّنون